إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَيْأَسُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ انْفِرَتْ تَبْتُونٌ فَعِدَّتُهُمْ فَعِدَّةٌ ثَلَاثَةُ أشهر وَلَا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 أسكنونا من حيث سكنتم من جلكم ولا تضارضونا لتضيقوا عليهم وإن كنّا أولاد حمل فأنتقوا عليهم فأنتقوا عليهم حتى يضعف حملهم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 عَلَى اللَّهِ بَعْدَ عُصِيَّةٍ وَصْرٍ وَكَأِنِّي مِنْ قَرِيَةٍ أَعْتَدَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَلَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرَى فَذَاقَتْ وَذَالَ أَنْهَا وَكَانَتْ بَتْوَةً أَنْهَا خُصْرَى أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم لكرام، رسول يتلوا عليكم آيات الله بين آتين الذين آمنوا، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنة تجري من تحتها الأنوار، يدخله جنة تجري من تحتها الأنوار، قاندين فيها أبداً، قد أحسن الله. الله الذي خلق سبع سماوات وإلا الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء إلا ما